مرحبا بكم مرة أخرى بعد هذه الضيبة الطويلة في هذه الصورة العظيمة ألا وهي صورة المتصفين طبعا فضل الله جل على احنا أخذنا فيها سيكشن واحد اتكلمنا عن الصورة بصفة عامة او كمجمل الصورة كاملة واخذنا فيها مع دكور حازم الى الآن ثلاث محاضرات او ثلاث ايام مثلا فضل الله في هذه الصورة طيب ما احنا قولنا قبل كده احنا اراجع مراجعة سريعة ان شاء الله يعني الله قدل على ابتدأ هذه الصورة كما قلنا وقسمنا صورة قبل كده إن هي يعني أول مقطع أو أول شوط أو أول آيات بالويل أو الهلاك لهؤلاء المطففين طبعا المطففين زي ما احنا عارفين أن هم الذين يسرفون أو يطففون في الميزان ويمكن يعني نبه هذا الامر مش بس اللي لازم يكون بيوزن لي حاجة فيسرق مني المطففين الذين اذا اكتالوا على النفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين طيب اهنا زي ما قلنا يعني المطفف هو الذي يعني يسرق في الميزان او يدخس في الكيل والميزان تمام طيب هل الامر يعني إحنا لما بنيجي نأخذ القرآن هنأخذ المعنى ده بس يعني لازم مثلا عشان أشتري مثلا حاجة أو حد يوزني حاجة فيبقى هو ده يضحك عليه مثلا بدلا ما يديني مثلا حاجة اثنين كيلو يديني كيلو ونص مثلا أو كلاما يبقى هو ده التطبيب في الميزان لا إحنا بنجري هذا الأمر على كل المعاملات يعني إيه؟ يعني أنا مثلا راح أشتري حاجة معرفش تماما مش لازم ميزان تمام؟ يعني مثلا حاجة ده 100 جنيه مثلا فالتاجر قال لي ان الحاجة دي بمتين جنيه انا ما عرفش فدفعت المتين جنيه ومشيت فهذا من التطفيف ايضا تمام طيب انا مثلا رايح اصلح حاجة عربية مثلا او اي شيء او اصلح غسالة او تلاجة فجاء الراجل صلحها او العربية صلحها تمام قال انا عملت كذا وكذا وكذا وخد مني فلوس مثلا او ما عملش او الحاجة دي ثمنها اقل من كذا فذا تطفيف ايضا ويبقى ويل لهؤلاء طيب انا مثلا يعني هشتغل عند حد مثلا تمام فهو انا انا مثلا ذهبت بعرض نفسي عليه طيب احنا انا رحت مثلا او حد راح معين بيشتغل عند حد تمام فهو الثاني يقول له مثلا انا اللي بيشتغل عندي بشغله بكذا سعره قليل جدا طيب لا المفترض ان مثلا الشغلانة ديت بكذا لا ده هو اللي عندنا كذا تمام وهو عارف ان هو بيضحك عليه فده ايضا تمام من التطفيف اللي هو الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون تمام ان هو لما يجي ياخد يبقى عايز ياخد حقه كاملا واذا كالوهم او يخسرون تمام لما هو يجي يكون عنده بالحق يخسر الناس يبقى هذا الامر ليس فقط في الميزان ولكن هذا الامر عام في كل معاملات بشتري حاجة بصلح حاجة بشتغل عند حد مثلاً في حاجة معينة يبقى كل هذا يعتبر تطفيف في الميزان تمام؟ أو تطفيف في المعاملات يبقى ما حدش يتخيل إن الأمر ده مخصوص فقط لإيه؟ للحاجات اللي بالميزان أو الكلام ده مثلاً الميزان مظبوط أو مش مظبوط لا إحنا هنعمم هذا الأمر لأن للأسف المعاملات الآن باقت غير منضبطة جداً يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا مثلا راجل بشتغل حاجة معينة ما عرفش شغلتي تمام فرايح مثلا تشتري حاجة أو تصلح حاجة فالتاجر تبص تلاقيه عمال بيلف بيدور عليك ويوريلك حاجة معينة وده صنع كذا وده صنع كذا وده مش عارف إيه ويبضل يضحك عليك لغاية لما يأخذ الوعي ويأخذ أضعات تمام فهو يظن ان دي شطارة لا ده مش شطارة ده سرقة وده غدر تمام يبقى هو كده بيخون يعني حتى ان صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال ادي الامانه الى من ائمنك ولا تكن من خانك تمام يبقى الخيانة اللي احنا يعني بقت منتشرة في معاملتنا دي بقت مشكلة تمام يبقى احنا عندنا احنا عندنا فضل الله جل وعلا الان يعني ايه في في التجارات او في الامر ده مثلا حد نازل اشتري أي حاجة مثلا ملابس أطفال أو كذا أو كذا أو كذا أو يصلح أي شيء فالأمر بقى منتشر ألا وهو الخيانة في المعاملات تمام وده ضد الأخلاق الحميدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من اتمنك انت ربما تقول له مثلا أنا جاي ومستأمنك يقول لك طبعا وكل ما يرضى الله وتبص تقول للأسف يعني سرقات رهيب فالله جل وعلا ابتدأ هذه الصورة بويل للمطاففين الذين إذا قتالوا على الناس يستوفون لولي حق لا بد يستوفى ذلك الحق وإذا كلوهم أوذنهم يخسرون تمام لا هو اللي عنده الحق لا يخسر هؤلاء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظنوا أي ألا يعلم هؤلاء أنهم سيقومون ويقرفون بين يدي الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وطبعا قلنا حديث المقداد بن الأسود يقوم الناس أو يوم يقوم الناس لرب العالمين قال حتى يغيب أحد حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني تمام؟ قلنا أن هذا حديث بمعنى هذه الآية تمام؟ وقلنا حديث المقدر بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية تمام؟ ثم سمعت, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تكون قد رميل او ميلين قال فتصهرهم تكونون منهم من ياخذه الى عقبيه ومنهم من ياخذه الى ركبتيه ومنهم من ياخذه الى حقويه اي الى وسطه ومنهم من يلجمه الجامة طبعا ده كل واحد تبع عمله كلما ازداد العمل فمن أجل ذلك ابتدأ الله جل على هذه الصورة بذلك الويل وهذا الويل إما أنه يعني كلمة ويل تقرير أن ذلك سيحدث لهم أو دعاء متحقق بإذن الله جل وعلا طيب احنا قلنا طبعا ان الصورة مع اختلافنا يعني هل هي صورة مدنية ام مكية ام نزلت اثناء الهجرة وطبعا العلماء يقولون ان لان ما نزل بعدها او بعد الهجرة الى المدينة هو الذي يعتبر او انها من الصور المدنية وايات من الصور المكية طبعا الاستلاف في هذه الأقوال طيب احنا مش هنختلف ان شاء الله ايا كانت سواء هي نزلة اثناء الهجرة او نزلة في المدينة تمام؟ لاصلاح يعني مثلا ما كان عليه اهل المدينة قبل ان يسافر اليهم او يهاجر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من اخبث الناس كيلا لهم اهل المدينة فأنزل الله جل وعلا ويل المطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك تمام يبدو أن يعني رجح بعض أهل العلم أن هذه الصورة مدنية بالجتابة ذلك تمام فأجبيا كان هذه الصورة تتكلم عن الأخلاق والمعاملات سواء نزلت في المدى في المدى قالوا أنها تكلم أكابر القوم الذين كانوا يحتقرون الناس ويحتكرون أصول الناس. تمام؟ أن يباهم يحت يحتقرون ضعفون الناس ويحتكرون أموال الناس. المكّة كانوا من يعني من أوسع الناس في التجارة. يعني التجارة في اليمن والتجارة في الشام وكذا وكذا لكن أهل المدينة نعم أهل الزراعة كانوا ايه يعني في التجارة هلأدهم عشان كذا لما سيدنا عبد الرحمن ابن عوف ذهب يعني إلى المدينة فأراد سعد بن ربيع ان يقسم ما له بينه وبينه فلم يعني فأبى ولم يقبل ذلك ولكن قال نعم دلني على السوق فما هي إلا أيام قليلة وكان من أكثر الناس تجارة في المدينة ليه؟ لأنهم أهل تجارة أصلا أما أهل المدينة فما كانوا فعلا أهل الزراعة وليسوا بالتجارة تمام فيعني بعض الناس قالوا أنها نزلت في يعني أهل مكة تحديد كان في الكبراء الذين هم أصلا كان سببهم لأجل العقيدة لهم يعلمون سفق النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقظ نعم سفق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الدين الذي عليه يدعو العدل والإنصاف وأخذ للضعيف حقه من الكبير أو من الغني أو من الظالم فعلموا أن ذلك سوف يضر فعلا فعلاً هم يعملون مثلاً بالاحتكار من, ذلك من أجل ذلك رفضوا دين النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دين الله جل وعلا من أجل التجارة ومن أجل المصالح تمام فبعض بعض العلماء الذين قالوا أن فقالوا يعني أن هذه الصوره يعني لما نزل في هؤلاء فرفضوا تمام رفضوا دين الله جل وعلا في ان اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين طبعا هؤلاء أهل مكة كانوا لا يظنون أنهم سيكفون بين يدي الله جل وعلا ولا يظنون أنهم سيبعثون لأنهم كانوا يكفرون بذلك تمام فأنزلوا على هذه الصورة طيب هذا في مستبعدين لا مكذبين كمان طيب في أهل مكة طيب لو قلنا لا نزل في أهل المدينة تمام؟ هل نقول إيه؟ هل نقول هو يعني أن أولئك كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله جل وعلا عليهم هذه الصورة. لماذا يا أدا حباً من الله دل على لهؤلاء؟ أراد الله جل وعلا أن يجعل البلاد وأنتم تعلمون أن المدينة يعني على هذا قول أنها كانت أهل غش وأهل مرض يعني كان يكسر المرض في هذه البلدة، فاا أيما، فأزيل الوباء من هذه البلدة حتى تكون أهلا لحمل الخلاص بعد ذلك وحمل يعني هؤلاء الذين اكتسب الله جل على لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم. حتى تكون أهلا بنبيه صلى الله عليه وسلم وأهلا بهؤلاء المهاجرين وأهلا بالأنصار الذين نصروا دين الله جل وعلا طيب دهوات لو احنا قلنا من الصورة مكية مدنية الله جل وعلا يطهر هذه البلدة ويطهر هؤلاء الناس ويطهر معاملات هؤلاء الناس حتى تكون أهلا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الخلافة بعد ذلك طيب. لو قلنا إن هي نزلة ما بين مكة والمدينة تمام إن الصورة مثلا نزلة بين مكة والمدينة طبعا زي ما دكتور حزم قال إن ده هو الخط الشير إلا أنا رايح عارف أنا رايح عامل إيه؟, إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن فكانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى معاذ مقوما أهل كتاب تمام ما قالوش إذن يذهب إلى اليمن لا إنك تقدم قوما أهل كتاب طب أهل كتاب دي معنها إيه إن أهل الكتاب إن هم عندهم من الشبهات عندهم عندهم من العلم ما نعم عندهم من العلم والشبهات التي سيركونها على معاذ رضي الله جل العالى عنه وعلى أهل اليمن يعني من يؤمن بسيدنا معاذ فسوف يلقون عليه من العلم والشبهات التي يلقونها عليه فوي النبي صلى الله عليه وسلم يريد من معاذ أن يعلم طبع هؤلاء القوم الذي سيذهب إليهم إنك تقدم قوما أهل كتاب طيب وكذلك لو قلنا أن الصورة نزلت بين مكة والمدينة يبقى معناها إيه هذه يعني الصورة لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم الذي سيذهب إليه يبقى يعلم كيف سيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء تمام؟ وطبعا بفضل الله جل وعلا يعني نعم عند خلفية على طبعا ما أدرهم نعم طبعا الآن كما تعلمون ان أفضل الناس بفضل الله جل وعلا يعني في الميزان أو في أو في أو في الخلق أو كذا هم أهل المدينة سعلا تجد أن أهل المدينة الآن هم أنظر الناس في معاملاتهم يعني في رحمتهم بالناس في بيعهم وفي شرائهم بعكس عكس فعلا أهل مكة خالص يعني أهل مكة ربما يخدعك يعني الحاجة مثلا أنت توطم العمر أو بتحجي أو كلام من ده تيجي تشتري الحاجة من المدينة بسعر تاني خالص هي هي أمين يا رب غير مكة خالص حاجة تانية فذات يدل فعلا على أن هؤلاء إن كانت نزلت فيهم فتحولوا تحولا رهيبا بعد هذه الآيات إلى أفضل الناس كيلا بفضل الله جل وعلا طيب بعدها يقول الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفيه سدين وما أدراك ما سدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد الأثين إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربين يكسبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. طيب هذا مصير الفجار يبقى في الأول الله جل جل كما علمتم قبل ذلك قال غين للمتصفين ثم تحولوا إلى الفجار وذلك بسبب المعصية أو عقوبة الذنب تمام يبقى من عقوبة ذنبهم أنهم نعم تدرجوا من التطفيف إلى الفجور إلى الكفر بعد ذلك يبقى وهذا يعني عقاب من ترك دين الله جل وعلا او من ترك ما امر الله جل وعلا به يعني تجد ان الله جل وعلا لما يأمر بشيء ثم تجد يعني بعض الناس يتركون ذلك فيبتليهم الله جل وعلا يعني يعني ما في على ذلك امثله كثيره يعني كقول الله جل وعلا في سوره البقره ولما عن طبعا اليهود او اهل الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ماذا فعلوا؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون طب عقوبتهم ايه؟ واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان تمام؟ اه واتبعوا اتبعوا ايه؟ الشياطين يبقى ده عقوبة يعني من ترك دين الله جل وعلا طيب في امثل ثاني عندكم اه صح تمام طيب الله جل على ايضا يقول في سورة الاعراف عن بلعب بن بعوراء واتل عليهم نبأ الذي اتيناهم اياتنا عمل ايه فانسلخ منها ف... فاتبعه الشيطان فكان من الغاوم آه. هذه عقوبة من ترك دين الله جل وعلا أو من ترك شريعة الله جل وعلا أو من عمل بالذنوب والمعاصي فهذا قلنا تبقى ايه استدرج طيب في امثلة تاني عندكم نعم تمام نكتة تمام. حتى تعود القلوب على قلبين نعم القلب الأسود والقلب نعم القلب الأرض تمام طيب نقول أيضا يبقى قول الله جل العلا في سورة الزخرف إيه. الله جل العلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن ها يحصل له ايه نقيد نعم نقيد له شيطانا فهو له قرين يبقى هو ترك يعش عن ذكر الرحمن ترك ذكر الرحمن خلاص على طول طيب انت ترجع نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون يكونوا مهتدون يبقى هو ان في من غلط خالص ويظن يكونوا على الحق ويحسبون ان مهتدون من أمثلة يمكنهم ان يكونوا من الناس زي مثلا برفيص العابد تمام واللي حدث معاه من العبادة الى كذا الى كذا عقوبه ذنب تمام ذنب وراء ذنب ولا ذنب الى ان وصل الى الكفر زي ما احنا قلنا هنا وايه المطففين بعدها الفجار بعدها الكفر تمام اه كذلك برضو الناس الذين حملوا التوراة ثم كمثل الحمار يحمل أثار نعم ينفع مثال عم النبي نفسه عم النبي كان كافر أصلا نحن بنتكلم كالحد علم أو أتاه الله جل على من آياته أو كذا أو كذا فترك هذه الآيات فترك دين الله جل وعلا فانقلب على وجهه لا هي ذات عقوبة الصحبة السوء تمام هنا بنقول عقوبة الزم التدرج في الزم تمام؟ طيب. يبقى الله جل وعلا يصف هؤلاء بعد كده بالفجار. فيقول جل وعلا كنا كتاب الفجار لفي سجين. وقلنا فيه أعماله. لفي سجين. قلنا سجين هو سجن في الأرض السابعة. وقلنا حديث البراء بن عازب اكتبه كتابه عبدي أو اكتبه كتابه في سجين العبد الكافر أو العبد الع. عاصم تمام لما يعني لما تمنع روحه أن تفعر إلى السماء وتجهها الأبواب فيقول الله جل على سبو كتابه في سجين أي في الأرض السابعة سجن في الأرض السابعة طيب وفي قوله طبعا أن هو سجن أو بئر في جهنم طيب كلا إن كتاب الفجار أي ما كتب على الفجار في كتابهم أنهم سيكونون في سجين وما أَدْرَكَ مَا سِدِّينَ ده اسلوب ايه؟ اسمه اسلوب التهويل وما أَدْرَكَ مَا سِدِّينَ وانت تعرف سيدين ده عملة ازاي؟ اسلوب تهويل تمام؟ طيب خدناها قبل كده تمام طيب احنا خدنا ايات مشابهة في صورة الانفطار تمام تمام وما أَدْرَكَ أدرك ما يوم الدين، تمام، تمام. هو أن بول الله جل عليه يقول وما أدرك ما يوم الدين ثم أدركنا تمام. فكذلك هنا لفيس الدين وما أدرك ما س أدرك ما القارع، تمام. فكذلك وما أدرك ما في الدين. كتاب مرقوم طبعا كتاب مرقوم لا تعود على سجين لأنه هو آه تمام يعني الذي يأتي إلى أذهاننا أن وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يبقى سجين هو كتاب مرقوي كتاب ختم عليه لا يزاد فيه ولا ينقص يبقى كتاب مرقوم أي على تعود على كلا إن كتاب الفجار أي ما كتب عليهم فهو كتاب مرقوم خلاص تمام ثم يقول بعدها جل وعلا ويل اليوم نعم آه كتاب مركوم أي كتابهم لا يزاد فيه ولا ينقص يعني كتاب مركوم صفة لكتاب الفجاري تمام ثم يقول الله جل وعلا بعدها ويل اليوم إذن للمكذبين أن بيوم الدين طبعا هنا الكلام عام سأقولنا بقى لا يزاد فيه ولا ينقص أي أن الله, أن الله جل على كتب عليهم ذلك وهو ما سيفعلونه وهو مرحلة الكتاب بقى له أعمالهم تمام؟ لا يزاد عليها يعني لا يزاد عليهم سوء هم قصوا من سوئهم شيئا فعلوه إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ده استنساخ من أعماله لا يظلم بزيادة أعمال هو ما أعملهاش ولا ينقص من هذه الأعمال التي عملها. كل العمل يكتب عليه بالتمام والكمال تمام استنسخ تمام كده حتى وإن كان كافرا وإن كان ظالما يكتب عليه ما يفعل الله لا يظلم أحد طيب الله جل علا يقول بعدها وين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كُلُّ معتد اسين وقلنا معتد اي في الفعل اتين بيبقى في القول يعني اعتداءه تمام بيكون بالفعل من لكن الأثين بيكون بالقول تمام وكلاهما إذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الأولين وهذا هو حال الكفار في كل وقت إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي ما سبطروا الأولون في كتبهم تمام قصصات يسرها علينا محمد ويقول إنها من عند الله قالوا أساطير الأولين فيقول جل على كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي ليست المشكلة في عقولهم نعم ليست المشكلة في عقولهم ولكن في قلوبهم نعم تمام يبقى المشكلة مش في عقله لا هو عقله يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب وأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا ولكن قلبه خلاص نعم ذنوبهم منعتهم من ذلك خلاص قصة الران الذي ملأ القلوب معصية على معصية على معصية ولا يتوب ولا يتنازل ولا يتراجع فتتكون طبقه على هذه القلوب طبق من الصدق تمام فخلاص لا يصل الى هذا القلب حق تمام ولا يصل اليه الا كل باطل تمام اه وقال كنبنا هل نعوذ بالله طيب يبقى طبقة الران اللي هو قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تمام يعني ايما فلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا اذنب الحديث اللي عندكم طبعا ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت سوداء في قلبي. فإن تاب منها ثقل قلبه وإن زاد زادت تمام. طب الحديث الثاني تعرض القلوب تعرض القلوب كعرض الحصير عودا عودا تمام وفي رواية عودا عودا تمام أحنا في أي طبعا في باية الحديث في أي قلب أشكبها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود وقلب أبيض لا تضره فتنة تمام لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا دوت القلب الأسود طبعا هو إيه اللي أصابه الران خلاص انتهت خلاص ما عادش أدر يحدد ما عادش شايف ربما قبل كده كان بيعمل المعصية ينكسف او مثلا يراجع نفسه او كده لكن دلوقتي لا عاد خالص وقدام الناس تبسط لاه يعمل المعصية يعمل حاجات اصلا هو ما كانش يتوقع نموه ممكن يعملها لا يعملها قدام الناس وما عادش بيخشى احد ولا حتى يستحي من اي احد تمام خلاص انتهت وبالعكس بالمقابل فضل الله القلب الابيض لا تضره فتنة ما دامت دمت و والارض طيب فالله جل وعلا يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يبقى الجزاء من جنس العمل كلا إنهم لما لم يروا آيات الله جل وعلا بقلوبهم في الدنيا فلا بد أن يمنعوا من رؤية ربهم جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تمام؟ يبقى عقوبة هؤلاء أنهم يحرمون من النظر إلى وجه الله جل وعلا طيب يعني لماذا ذكر الله جل وعلا عقوبة الحرمان والحجب عن رؤية وجهه جل وعلا قبل أن يذكر ثم إنهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون طيب هو عذاب النار مش هو أشد ولا عدم رؤيه وجه الله الاشد ها نعم تمام تمام كده يبقى من يعني من افضل ما ينعم الله جل على به على اهل الجنه هو رؤيه وجه الله جل وعلا تمام يبقى الله جل على طبعا في سوره مريم قال يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا طب هو يعني اجمال المفسرين يوم نحشر المتقين الى الرحمن اي الى الجنه وفدا اي جماعات تمام طيب ونسوق المجرمين طبعا الى جهنم طب الله جل وعلا ذكر في هذه الايه يوم نحصل المتقين إلى الرحمن لماذا؟ لتضمن أن الجنة لا تحل إلا بالنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا تمام؟ عشان كده يعني آه الجنة لا يعني خلاص هم هؤلاء المتقين أو هؤلاء المتقون يعني أفضل ما عندهم هو رؤية وجه الله جل وعلا هو رؤية وجه ربهم جل وعلا حشانك في الحديث الله جل وعلا في الحديث القدسي يعني يقول لأهل الجنة كما في حديث صهيب الرمي أن, الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تغيذ جوهنا ألم تدخلنا الجنه وتنجن من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم نستقل قول الله جل العلا للذين أحسنوا الحسن وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة تمام فأفضل ما ينعم الله جل وعلا به على عباده والنظر إلى وجهه يوم القيامة تمام طبعا تعرفين يوم المزيد خدته طبعا في الدعوة لو يوم الجمعة الله جل وعلا يعني يجلس في مجلسه جل وعلا ثم يذهب إليه أهل الجنة لكي ينظروا إليه جل وعلا آمين طيب يبقى من أجل ذلك هؤلاء هو الحرمان من النظر إلى ربهم، فيقول جل إنهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ليس الأمر هكذا وفقط، ولكن إنهم لصال الجحيم، ثم يق تكذبون. طيب، ثم إنهم لصال الجحيم دعذبهم. جسدي حلو ثم يقال هذا الذي ده العذاب الايه النفسي تمام يبقى احنا عندنا عذابين تمام او عذابات التبكيت وطبعا وال و... والاهانه والاستهزاء تمام على خلاف طبعا يعني على خلاف يعني في سؤال هل العصي جواتي عنده يخوف بعدم رؤية الله قبل الجهاز طبعا تابع نوع بعض. تمام ربما يكون احد العصاة ولكن عنده شوية حنية او كلام من ده وربما واحد يكون قاسي القلب فهذا القاسي القلب لازم طبعا يخوف بالعقوبة بالنار وعذاب النار وكذا وكذا تمام علله يخاف لكن في واحد يبقى اصلا او كل قلب له مثلا تمام في واحد يبقى حنين شوي تمام او عاطفي شوي فده لما تيجي تقول له ناره مش ناره كلام ده ربما ما يتأثرت إذا ما تقول له انت هتحرم من رؤية وجه الله ربنا يبكي من هذه الكلم لكن الثاني لو قلت له وكذا ما ممكن ما يشغلش جميعه لكن لو قلت له ده في نار وكذا وكذا ربما يعني كل مدخل أو خوف تمام فكل واحد دي مدخل تمام طيب قلنا ان هنا الجزاء من جنس العمل هؤلاء الذين كذبوا بايات الله جل وعلا ولم يروا ايات الله في الدنيا فحرموا من رؤيه الله جل وعلا في الاخره وهؤلاء الذين يعني كذبوا في الدنيا ولم يؤمنوا بدين الله جل وعلا بل وعذبوا اهل الايمان فكان عاقبتهم يعني انهم يوم القيامه يصلون الجحيم ثم انهم لصالوا الجحيم وهؤلاء الذين كانوا يستهدئون بأهل اليوم يستهزؤ بهم الذي كنتم به تكذبون ثم يشرع الله جل على أن يبين نصير أهل الإيمان كلا إن كتاب الأبرار لفي عده وده إن شاء الله بإذن الله يكون عندنا في المرة القادمة يبقى إحنا كده فضلا تمام الكلام عن المطففين والكلام عن الفجار ثم نبدأ بفضل الانزل على المرة القادمة في الكلام عن الأبرار ثم ننهي الصورة طبعا بما يكون يوم القيامة بين المجرمين وأهل الإيمان وكيف جاز الله جل وعلا أهل الإيمان بما يستحقونه من الجنة ومن على الأرائك ومن نظرهم إلى وجه الله جل وعلا ويعني في قوله على الأرائك ينظرون طبعا ينظرون تركة عامة ينظرون إلى ماذا ينظرون إلى الله الله جل وعلا أو ينظرون إلى أهليهم زوجاتهم والمرأة ينظر إلى زوجها ينظرون إلى تركة عامة تشمل كل ما يسعد قلوبهم تمام وأيضا بالمقابل هؤلاء الذين كانوا من أهل الإجرام كانوا يستهزئون بأهل الإيمان فها هو اليوم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون أيضا كررت على الأرائك ينظرون ليدل على أنهم يعني هذه كررت مرتين على الأرائك ينظرون مرتين يدل على ذلك النعيم الذي هم ينعمون به هل شوب بالكفار ما كانوا يفعلون وذا ان شاء الله دل علىها يكون فضل المرة القادمة طيب أي سؤال؟ ديكونا. طيب ان شاء الله يكون في امتحان بقى على نصف الصور تمام امتحان بسيط خالص هيبقى ان شاء الله زي ما احنا عهدنا سؤالين مثلا صح وخالص سؤالين يعني اختص بحيث بس اللي احنا نبقى مشيين في قصة الامتحان هو امتحان بسيط ان شاء الله مش هتطلع عن الكلام لو انتو خذت بانكم من الكلام مش هتطلع عن اي حاجة منه فضل الله لا انا, أنا تفسير مش عارف قصة بتاعه صراحة آه ان شاء الله على مرة بس قارئ حاضر هنبتدي بالاجابة على السؤال ده فضل لاجر على مرة قادم في قصة إن كل إن كتاب الأبرار نسيع الدين إن شاء الله تمام الله عليكم ليكون اطلبه